ولقد رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يغشى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّهَةَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيْزَى إِنْهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ وَسَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَ الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِلَّا إنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من منك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً, لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى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 وَأَعْطَى قَلِيلَهُمْ وَأَكْدَى عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهْوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرَ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى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 من نطفة إذا تمنا وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنا وأنه هو رب الشعرا وأنه أهلك وثمود فما أبقى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 لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَن أنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدون.